فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ اللَّهُمَّ ابْسُرْ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْرَبْ بِأَنْزِلْنِي مِنْ زَلَمٍ بَارَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ المنزلين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون، ولئن أطعت بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَّا هَاتَ هَيَّا هَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هي إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم وثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم كرونا آخرين